الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن انتدى بهده واستنى بسنته يوم الدين أما بعد أيها الاخوه والأخوات لازلنا وإياكم نتواصل مع هذه السلسلة من قصص الأنبياء وانتهينا في الحلقة الماضية من أنبياء الله عز وجل عليهم السلام تكلمنا عن آدم عليه السلام ثم قدريش ثم تكلمنا عن نوح وما حصل له مع الطوفان ثم تكلمنا عن هود عليه السلام وكذلك صالح وأخبرناكم أن اليوم سوف نتكلم عن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام انتشر الشرك مرة أخرى وننتقل من الشمال الغربي لجزيرة العربية إلى بلاد الرافدين إلى بلاد العراق إلى البلاد التي نشأ فيها إبراهيم عليه السلام في ذابل في تلك الحضارة انتشر الشرك وانتشرت عبادة الأصنام والناس بدؤوا يعبدون الكواكب والأصنام والأوثان من دون الله عز وجل فبعث الله عز وجل إليهم خليله وصفيه إبراهيم عليه السلام وهو من أبناء سام ابن نوح كما ذكرنا لكم أن الله عز وجل قطع الذريه بعد الطوفان إلا ذريه نوح عليه السلام فكل الناس أبناء نوح عليه السلام وكذلك أبناء آدم عليه السلام اصطفى الله عز وجل البشر بآدم خلق آدم أول البشر وأبو البشر ثم اصطفاه مرة أخرى بنوح عليه السلام فالذريه كلها من نوح ثم اصطفى الأنبياء مرة ثالثة فجعلهم في ذريه إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن ولد ببابل. نشأ وراء الناس يعبدون الأصنام يعبدون الكواكب يعبدون الأوثان فجاء لأبيه يوما فقال له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إنما أنت تعبد صنام لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي وانظر إلى أسلوب المؤدب من إبراهيم عليه السلام كيف يدعو أباه إلى الله عز وجل يقول يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أخاف أن عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا هل رأيتم أدبا مثل هذا وخلقا أرفع من هذا بكل جملة يناديه يا أبتي يا أبتي إنما أنا ابنك خاف عليك يا أب ولكن الأب القاسم ولكن الأب الكافر يرد على ابنه بأسلوب آخر بقسوة وشدة وغضب قال يا إبراهيم لئن لم تنتهي إذا لم تكف عن نهيك لعبادة الأصنام لأرجمنك أرنيك بالحجارة حتى تموت ثم طرده من البيت فقال لو احجرني مليا لا تقربني مدة طويلة من الزمن أخرج أغرب عن وجهي طرده من بيته فرد إبراهيم عليه السلام نمر هذه الجفوة وهذه القسوة كيف رد عليه إبراهيم قال سلام عليك سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا سوف أستغفر لك الله عز وجل وأظل أدعو لك حتى يهديك الله عز وجل فلما علم إبراهيم عليه السلام أن أباه لن يؤمن ولن يدخل في الإسلام وكان كأنه وعده سوف أؤمن فاستغفر له فلما علم أنه عدم لله تبرى تبر إبراهيم عليه السلام من أبيه فهو أبو الأنبياء وهو إمام الموحدين بل هو أمة قانت لله عز وجل جاء إلى قومه فسألهم وهم يعبدون هذه الاصنام وكان شابا صغيرا وكان فتى يافعا قال لابيه وخاطب قومه فقال لهم ما هذه التماثيل ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون فردوا عليه وقالوا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين سبحان الله انظروا إلى ضلالهم وزيغهم وفجورهم وكفرهم إن وجدنا آباءنا على أمه وإن على أثاره مقتدون وهذا حال كثير من الناس لما تأمره بعبادة الله وتوحيده وتنهى عن الشرك والبدع والخرافات يقولون وجدنا آباءنا وجدنا أجدادنا وابدون الناس يعملون عمل ونحن على طريقتهم لن نغير شيئا فقال لهم إبراهيم وهو شاب قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين انظروا للقوح انظروا للصراحة انظروا للصدق قال أنتم وآباؤكم كنتم على ضلال يحكي تتبعون أناس على أنا ضلال فقالوا له كأنهم غضبوا من كلامه هذا قالوا أجئتنا بالحق أم انت من اللاعبين إنك تتجرأ على آلهتنا وعلى آبائنا هل تتلعب أو أنت صادق فيما تقول قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين انظروا إلى السماء انظروا إلى الأرض انظروا إلى ما بينهما من الذي خلقها من الذي خلقها لكم له وبعد هذا تعبدون أصنام تعبدون تماثيل تعبدون أنصاب سبحان الله أي ظلم هذا الذي تفعلون غضب منه فإذا به يتحداهم ويقول لهم وتالله لكي دم أصنامكم لكن أصنامكم بعد, بعد أن تولوا مدبرين وإذا بإبراهيم عليه السلام ينظر في النجوم يعد ويحسب الحساب يتأكد في أي يوم سوف يخرج الناس ليوم العيد يخرجون من المدينة كلهم لا يبقى أحد يوم عيد لهم يحسب في النجوم وينظر ويحسب الأيام ويعدها فعلم متى سوف يخرجون فتظاهر وأخبرهم بأنه سقيم بأنه مريض لا يستطيع أن يخرج معهم وهذه وإن كانت كذبه فهي في الظاهر كذبه لكنها حقيقة وصدق فابراهيم عليه السلام مريض فيه هم وحزن وغم على ما يفعله قومه مريض نفسيا ليس جسديا وهذه من المعارض التي تعرض بها إبراهيم عليه السلام فقال لهم إني سقيم إني مريض كذبه في ظاهرها لكنها صدق في الحقيقة قال إني سقيم من أن أستطيع الخروج معكم وقال لهم وتالله لأكدن اصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فإذا بهم يذهبون وقد وضعوا الطعام والأكل وكل ما يملكون من أفخم وأفضل أنواع الطعام وضعوه عند الأصنام عند الآلهة عند التماثيل فخرج الناس ولم يبقى إلا هو في المدينة فنظر إلى هذه الأطنام راغ إلى آلهتهم مسرعا متخفيا فلما جاء عندها قال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون ما لكم لا تردون عليه ما لكم لا تأكلوا طعمه؟ يعلم أنها لا تتكلم هو يعلم أنها لا تأكل ولكن على سبيل التحكم والإزدراع فإذا به يأخذ الفأس بيده ويضربها باليمين بيده جمنا فراغ عليهم ضربا باليمين فجعلهم جدادا حطمها وكسرها جميعا ووضع القدوم الفأس في الكبير الصنم الكبير وانتظر الناس يرجعون ماذا فعل في الأصنام؟ فتتها جعلهم جدادا فتتها كلها وحطمها فلما رجع القوم مستبشرين نظروا إلى الآلهة نظروا إلى الاصنام ما الذي حدث ما الذي جرى الهتهم اصنامهم كلها محطمه كلها مفتتة لم يبق فيها صنن لم يبق فيها وثن قالوا انظروا إلى جنونهم انظروا إلى الحماقه التي اتصفون بها آلهة محطمة آلهة تعبد من دون الله مفتتة مكسرة قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين لو كان عندهم مسكة من عقل العالم أنه لا يمكن أن تكون آلهة ومفكتة وإذا كان هناك من يستطيع تفكيتها وتحطيمها لما لا يعبدونه هو أيضا هو أقوى من هذه الآلهة وأقوى من هذه الأصنام لكنه الغباء وهذا هو الجهل وهم لا يعلمون أن الله عز وجل وحده هو القوي هو القاهر فوق عباده هو خالق كل شيء جل وعلا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين فقال بعض الناس نعم نعم إنه فك لم يخرج معنا في العيد لم نره معنا يحتفل معنا كان دائما يسب الاصنام ويسب الالهه اسمه اسمه اسمه يقال له يقال له ابراهيم يسمون الناس ابراهيم انظروا يحتقرون هذا الفتى وهم لا يعلمون أنه خليل الله قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم ائت به لنحاكمه امام الناس ليشهد الناس جريمته النكراء قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون جره من بيته وهو فتى صغير قالوا عمره أقل من عشرين سنة وجئ به أمام الناس ووضعه على منصه الاتهام سبحان الله إبراهيم عليه السلام متهم فسألوه وهم خير من بعض الفجرة من بعض الطواغيث في هذه الأزمان وفي هذه الأيام على الأقل سمحوا له بالدفاع عن نفسه أمام الناس على الأقل سألوه لما فعلت هذا أما قواغيت هذا الزمن فبعضهم والعياذ بالله لا يسمح لك حتى بالدفاع عن نفسك قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم فرد عليهم نزريهم قال بل فعله كبيرهم هذا أما ترون القدوم أما ترون الفأس عند الكبير الصنم الكبير لما ذهبتم قام هذا الصنم الكبير واخذ يحطم الاصنام الباقيح واخذ يكسرها هذا الذي فعله هذا الكبير فاسالوهم سلوا الفتاك سلوا الحطام سلوهم من الذي صنع هذا بكم ان كانوا ينطقون فتجمعوا وتشاوروا فقالوا انكم انتم الظالمون تعلمون ماذا يعني ابراهيم يعني إبراهيم أن هذه الآلهة لا تتكلم لا تنطق، وأن هذا الصنم وإن كان على حاله فإنه أيضا لا ينطق، ولا يتكلم كيف تعبدون آلهة لا تنطق، ولا تتكلم ولا تدافع عن نفسها أليم محققة الأمر رجعوا إلى فطرهم لكنهم فجأة انقلبوا ونكسوا على رؤوسهم وعادوا إلى الفتنه مرة أخرى ثم نكسوا على رؤوسهم فقالوا لابراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أنت تعلم والناس والشهود والحضور والجمع الكبير ينظرون للمحاكمة وللمناظرة قال وأنت تعلم يا إبراهيم أن الأصنان ما تتكلم كيف نسألها رد عليهم ابراهيم المتهم رد عليهم إبراهيم عليه السلام بكل قوه وبكل جرح. كأنه صار الأن هو القاضي صار هو الحكم قال أفتعبدون من دون الله أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم يقول للناس أفل لكم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون فصمت الناس وسكتوا يقول لهم أفل لكم ولماذا تعبدون هذا الذي تفعلونه هذا باطل ماذا تفعلون ألا تعقلون ما عندكم عقل سكتوا علموا أنهم لا يستطيعون على إبراهيم بالشجح وبالمناظره بدأوا الآن بالتحديد قالوا حرقون حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين ما في إلا النار نحرقك يا إبراهيم نصرة لهذه الآلهة وهذه سنة الطواغين سنة الظلمة فيستطيعون بالحجة يلجؤون إلى التعذيب إلى الحرق بالنار إلى السجن إلى الضرب إلى التهديد إلى كل هذه الوسائل حجة الضعيف ومنطق الضعيف فجمعوا نارا عظيمة لإبراهيم حطب يجمعون الحطب قيل شهر كامل حتى المرأة إذا مرضت تنذر للآلهة أنها إذا شفيت تجمع الحطب لحرق إبراهيم النساء والرجال كل الناس يجمعون الحطب فجمعوا حطبا كبيرا وكثيرا فأشعلوا النار فصارت نارا عظيمة أججوا له بنياء من النار حتى إن الطير يمر فوق النار فيسقط من شدة حرها ولم يستطيعوا أن يرموا إبراهيم فربطوه بالبنجليط والناس يشهدون والناس يتجمعون لحرق إبراهيم الذي فتت الأصنام وكان شابا فتى صغيرا فربطوه بالمنجنين ليرموه فجاءه جبريل عليه السلام قال يا إبراهيم ألك إلي حاجح قال أما إليك فلا أما إلى الله فنعم حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل, الله ونعم الوكيل والناس ينظرون فرمي إبراهيم في النار قلنا يا نار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ورادوا به كيدا أجعلناهم الاخسرين سقط إبراهيم في النار والناس مندهشون ما الذي جرى أحرقت النار وثاق إبراهيم الحبل الذي كان مربوطا به ثم نفض الغبار عن نفسه ثم أخذ يذكر ربه ويصلي في النار والناس مندهشون هذا الذي نراه سحرا أم حقيقه ما الذي جرى ما الذي حدث أما أبو ابراهيم وكان كافرا آذر أما أبو ابراهيم فقال نعم الرب ربك يا ابراهيم نعم الرب ربك يا ابراهيم أفضل كلمة قالها أبوه أما أمه فنظرت إلى ابنها أم ابراهيم فنظرت إلى ابنها فقالت له يا بني يا بني إني أريد أن أجي إليه فدع الله لئلا تحرقني النار فدعا الله لها فدخلت أمه فاعتنقته وقبلته ثم رجعت وظل إبراهيم أربعين أو خمسين يوم وهو في النار متنعما متلددا وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وكانت الحيوانات كلها تطفئ النار عن إبراهيم عليه السلام إلا الوزغ إن الوزغ الكويسق هذا هذه الدابه الخبيثة التي أمرنا بقتلها كان ينفخ يؤجج النار على إبراهيم يؤجج النار على إبراهيم ثم خرج إبراهيم عليه السلام من النار معافا لم تصبه النار ابدا سمع به الملك النمرود ملك بابل سمع بالذي حدث لإبراهيم قال نادوه لي أريد أن أناظره وكان يدعي الربو هذا الملك فلما جاء إبراهيم سأله الملك قال يا إبراهيم سمئنا أن النار لم تحرقك؟ فما هي صفات ربك من هو ربك قال ربي الذي يحي ويميت فضحك الميت وقال أنا أيضا أحي وأميت قال كيف ذلك فنادى رجلين قد حكم بالاعدام حكم عليهما بالاعدام. قال أما هذا فقد عفوت عنه أحيته وأما هذا فقد أعدمته أن أصر على قتله فقتلته انظر كيف أحي وأميت هذا رجل غبي جاهل لا يستحق أن يناقشه إبراهيم في هذا المنطق لأنه منطق اعوج يريد شغبا يريد سفاهة قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق ربي يسير الكون ويأتي بالشمس كل يوم من المشرق كإن كنت ربا فأتي بها من المغرب غير مسار الشمس إن كنت تستطيع فضهت الذي كفر ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي واميت قال ابراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين خرج إبراهيم عليه السلام لما دعا قومه لم يؤمنوا به لم يستجيبوا إليه اوحى الله عز وجل إليه أن يهاجر فهاجر مع لوط لوط ابن أخيه هو الوحيد الذي آمن به وزودته ساره خرج مهاجرا وهذه سنة الأنبياء إن لم يؤمن الناس بهم هاجروا إلى بلاد أخرى يدعونهم إلى الله عز وجل يسيحون في الأرض يبلغون دين الله جل وعلا فتوجه إلى الشام إلى الأرض المباركة إلى الأرض المقدسة فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم فوحى الله عز وجل إليه أن يهاجر إلى الأرض التي بارتنا فيها للعالمين هاجر إلى الشام قيل إلى حرام وقيل إلى بيت المقدس ثم ارتحل مرة أخرى إلى مصر لما ارتحل الله علم يقولون مجاع أصابة الشام فخرج مهاجرا مع زوجته ساره إلى مصر وقيل ذهب ادعو الى الله ويبلغ دين الله عز وجل العلم عند الله فلما خرج وذهب إلى مصر كان هناك جبار من الجبابره إذا سمع أن رجلا قد تزوج امراه أخذها ظلما وعنوة يفعل الفواحش بالنساء والعياذ بالله رجل خبيث جبار فقال إبراهيم يخاطب زوجته ساره قال يا ساره ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا الرجل رجل أرسله الملك الجبار أحد جنود هذا الملك أتى إلى إبراهيم يسأله عن هذه المرأة من هي وكانت ساره جميلة عليه السلام فقال لها إبراهيم وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني وهو صادق صادق هذه من الكذبات في ظاهرها كذبه لكنها صدق في الحقيقة من المعارض توريه قال إبراهيم أنك أختي نعم هي أخته في الإسلام أخته في الدين قال فلا تكذبيني فأخذه الجنود عنوة وذهبوا بها إلى الملك وإبراهيم عليه السلام في ذلك الزمان لم يرزقه الله عز وجل بالولد من عنده في الأرض غير ساره زوجته المؤمنة الصالحة فأخذها الملك ودخل عليها في غرفه فإذا بها تدعو الله وتصلي وإبراهيم في ذلك الوقت يصلي ويدعو الله عز وجل ان ينجي زوجته لم يستطع أن يمنع الجنود عنها أخذت عنوح وادخلت على الملك فدخل الملك عليها واخذت تدعو الله وتستغيث بالله أمن يجيب المضطر إبادا فلما الملك يقترب منها أخذ فأصيل بالشلل شلت يده وقيل شلت رجله فسقط على الأرض فإذا به يقول يتوسل إلى ساره يقول ادعي الله لي ادعي الله لي ولا اضرك أبدا فدعت الله له قالت ربما يموت ثم يقول الناس أنني قتلته فدعت الله له فنجي شوفي فرجع ثماثان فاقترب منها مرة أخرى يريد أذاها فدعت الله عز وجل وسقط أخذ شلت يده فيقول ادعي الله لي ولا أضرك ابدا فدعت الله له فاتاها مرة ثالثه يريد أن يضرها يؤديها فدعت الله عز وجل فأخذ فطلب منها المره الثالثه أن تدعو الله له فدعت الله له ثم لما شفي وعوفي نادى خدمه وحشمه وجنوده قال خذوها فإنها ليست بانسان إنها شيطان إنها شيطانة خذوها وأخدمها هاجر اعطاها إحدى جواريه هاجر عليه السلام أعطاها خادمة تخدمها فدخلت سارة معها هاجر رجعت إلى إبراهيم فدخلت عليه فإذا هو يصلي فأشار بيده مهيم يعني ما الخبر فقالت سارة رد الله كيد الكافر في نحره رد الله كيد الكافر في نحره وأخدمنا هاجر أي أعطانا هاذر تخدمنا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله عز وجل يحفظ عباده احفظ الله يحفظك ثم رجع إبراهيم عليه السلام إلى بيت المقدس معه ساره ومعه هاجر فلما رجع إلى بيت المقدس أمر لوط عليه السلام أن يذهب إلى مدينة خبيثة مدينة كافرة انتشرت فيهم الثواحش مدينة سدوم، كفار خجار أمر إبراهيم لوطا أن يذهب إليهم ادعوهم إلى الله عز وجل أما ثارح فقد علمت أن إبراهيم يريد الولد ويشتاق إلى الولد فقالت له ادخل على أمتي هذه ادخل على هاجر, أدخل على هاجر، لعل الله أن يرزقك منها الولد فجاءها إبراهيم عليه السلام فحملت فولدت له قسلا جميلا سماه إسماعيل إسماعيل الولد البكر لإبراهيم اول ولد بعد ست وثمانين عاما يرزق إبراهيم الولد فغارت. فغارت سارح فقالت له خذها إلى أي مكان بعيد عني فوحى الله عز وجل إليه أن يذهب بها إلى بيت الله الحرام إلى مكة ولم تكن الكعبة قد بنيت في ذلك الزمان جاء ابراهيم عليه السلام بهاجر وبنه اسماعيل الرضيع فوضعهما في واد غير ذي زرع بين جبال بين تلك الشعاب في مكة لم يكن فيها ماء ولا انث ولا وحش ولا طير وضعهما معهما جراب فيه تمر وثقا فيه ماء فنظرت ام اسماعيل ان يذهب ابراهيم ترك الطفل الرضيع وامه وذهب باتجاه بيت المقدس فنادته فقالت له يا ابراهيم لمن تتركنا فلم يرد عليها يا إبراهيم لمن تتركنا فلم يرد عليها فقالت له وهي تتبعه قالت له الله امرك بهذا فالكذب وقال لها نعم أمرني ربي امرني ربي قالت اذا اذهب فلن يضيعنا الله اذهب فلن يضيعنا الله فرجعت إلى رضيعها ترضعه فتوجه إلى مرتفع من الارض ورفع إبراهيم يديه إلى السماء وقال ربنا إِنِّي أسكنت من دريتي مِنْ دريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون فغاب إبراهيم وذهب بقيت أم إسماعيل أياما تطعم طفلها ورضيعها من لبنها تأكل التمر وتشرب الماء فنفد الماء وثني التمر كجاع الطفل جفت ضرع ليس هناك لبن ليس هناك طعام ليس هناك شراب ماذا تصنع ماذا تفعل أين النصر من الله عز وجل في عندها عقيدة ويقين أن الله لن يضيعها رقت على الصفاء ارتفعت على مرتفع من الارض يسمى الصفاء تنادي ألا هل من ألا هل من مجيب؟ لا احد يجيبها وادي لا حياة فيه فركبت وسعت إلى المروح صعدت على المروة تنادي ألا هل من ألا هل من لأحد لا يجيبها سبعة أشواط وهذه سنة من صارت بعدهم ثم ارتقت على المروة في الشوط السابع فإذا بها تسمع صوتا فقالت نفسها صهن هي سكتي سمتي الصوت قالت إن كنت مغيثا فأجبني إن كنت معينا فأجبني فنظرت إلى طفلها فإذا رجل عنده كأنه رجل مخلوق فركبت إلى طفلها فإذا هو جبريل عليه السلام يضرب بعقبه الأرض فإذا بماء زمزم لأول مرة ينبع من الأرض يخرج من الأرض فركبت أم إسماعيل إلى الماء فجمعه رحم الله أم إسماعيل رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت زمزم عينا معينا لكانت نهرا يجري ولكنه قلب الام على ولدها فاخذت تشرب الماء وتشرب رضيعها فقال لها جبريل لا تخافي يا ام اسماعيل لا تخافي الضيع فانها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام الرضيع وأبوه يبني هذا الغلام الرضيع وأبوه وإذا بعد أيامه وإذا بجرهم قبيلة من العرب تمر في الطريق فترى طائرا عائق أيحوم يحوم حول هذا الوادي وهم يعرفون هذا الوادي ليس فيه ماء فذهبوا باتجاه الطير فنزلوا فإذا بهم يرون هاجر وإسماعيل وعندهما ما فقالوا يستأذنون أم إسماعيل أتأذنين لنا أن ننزل عندك قالت نعم وكانت تشب الأنس تحب ان ينزل عندها أناس فجلسوا عندها واستقروا عندها ولما كبر إسماعيل تزوج منهم تعلم إسماعيل عليه السلام العربية فصار من أطفح الناس باللغة العربية تمر الأيام وكان إبراهيم عليه السلام يتردد عليهم من فلسطين إلى الحجاز إلى مكة بين ثارة وبين هاجر يوم من الأيام جاء إلى مكة إبراهيم عليه السلام فنام عندهم فلما استيقظ من نومه رأى رؤيا في المنام رأى رؤيا ورؤيا الأنبياء وحي وحق لا يتمثل الشيطان لهم ورأي الأنبياء من انواع الوحي، فجاء إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل وكان بدأ يمشي وبدأ يسعى مع أبيه ويعينه وتخيل هذا الابن الوحيد الذي جاءه بعد طول سنين من الانتظار الآن جاءه هذا الابن فقال له إبراهيم عليه السلام يا بني يا بني إني أرا في المنام انظروا للمفاجأة إني أرى في المنام اني أذبحت. فانظر ماذا ترى الله أكبر أمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح ابنه ابنه الوحيد الذي انتظره طوال الكثمين كبر الابن وبدأ يسعى مع أبيه ويعينه الآن أمر إبراهيم أن يذبح ابنه إبراهيم ضحى بنفسه إبراهيم ضحى بكل ما يملك الآن يملك هذا الطفل الذي شبه وترعرع في رعاية أبيه الآن أمره الرب أن يضحي به ضحى إبراهيم بكل شيء ما بقي إلا الابن يضحي به إبراهيم قال يا بني ماذا ترى؟ ما رأيك بهذا الأمر؟ انظر للابن الصابر الابن المؤمن الابن الصادق قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الآن بعض الأباء إذا أراد ابنه أن يذهب إلى الجهاد تلك. قال يا بني أنت مجنون. حدثنا بالجهاد في هذه الأيام. إبراهيم يؤمر بذبح ابنه بنفسه بنفسه بيده ويستجيب لله. والأغرب أن ابنه يقول له افعل ما تؤمر لم يقل له أن مخير بل قال له افعل. ستجدني ان شاء الله من الصابرين كان الأمر كلام لا حقيقة فإذا بهما يسلمان لله ويستسلمان وهذا هو الإسلام الحقيقي فوضع رأسه وجبهته على الصخرة وإذا ياتي بالسكين فيحد السكين ويمرر السكين على رقبة ابن يسمي الله سبحان الله من الذي يجري السكين لا يقطع السكين لا يذبح يقول له الابن يا أبتي بقوة يشد عليه بقوة لكن السكين لا يقطع مرة ومرتين وثلاث وإذا بإبراهيم يسمع نداء من السماء فلما اسلم وسله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجذي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين أعظم بلاء وأعظم اختبار ينظر إبراهيم من الذي نادل إنه الله عز وجل ما الذي حصل نزل كبش من السماء كبش كما قيل أبيض أعين أقرا عظيم وفديناه بذبح عظيم قام إبراهيم إسماعيل ماذا يريان يريان كبش ينزل من السماء فداه الله عز وجل فدا إسماعيل بهذا الكبش وفديناه بذبح عظيم وأتركنا عليه في الآخرين سلام على ابراهيم كذلك نجد المحسنين وصار ذبح الاضحيه سنه في الامم من ابراهيم وما بعده مرت الايام ابراهيم عليه السلام ليس عنده الا اسماعيل وكان في ليلة من الليالي جالسا مع زوجته سار في فلسطين جالسا معها وكان إبراهيم أبو الضيفان كان لا يأتي ضيف وغريب في المدينة إلا ويدخل عند إبراهيم فسمع برجال غرباء فإذا به يستضيفهم إبراهيم عليه السلام لكن الغريب أنه لم ير عليهم أثر السفر فانكرهم قالوا سلام قال سلام قوم من منكرون اي الأمر فيه نكارة فيه غرابة كيف تأتون غرباء ومع هذا لا أثر عليكم من أثر السفر قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف جاء بابن البقر وطعمه لذيذ حنيف أي شواه وطبخه ثم جاء به إليهم وقربه إليهم فقال لهم ألا تأكلون خاف إبراهيم منهم لا يأكلون لا يمدون أيديهم إلى الطعام وعاد في الضيف إذا لم يأكل فإن في الأمر خوف كأنه يريد شرا فأوجث منهم خيفة وأوجث منهم خيفة قالوا لا تخذ, لا تخذ إنا أرسلنا إلى قوم لون نحن لسنا بشرا نحن ملائكة من عند الرحمن جل وعلا ارسلنا إلى قوم لوط لنعدم قوم لوط امرأسه كانت تقدم الضيافه وكانت تصنع الضيافه للضيوف فسمعت هذه المقولة فضحكت ضحكت فرحا لماذا ضحكت ساره لأنها فعلا أن القوم خبثاء أنهم مشركون أنهم مجرمون فضحكت وفرحت أنهم يريدون تعذيبهم ومرأته قائمه فضحكت فلما ضحكت قالت الملائكة لثارة قالت الملائكة لها نبشرك بطفل سوف يأتي إليك اسمه إسحاب سوف ترينه بل يكبر هذا الطفل ويتزوج وينجب ولدا آخر نبيا آخر اسمه يعقوب ترين الولد وترين الحفيد فقالت المراه يا ويلتا أألد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا صاحت صرخت ثم ضربت خدها فاقبلت امراته في صرح صاحت ففكت وجهها ضربت خدها وقالت عجوز وقالت عجوز عقيم سببان من الولاده الولادة أولا أن عجوز كبيرة بالسن ليس في ولد لا استطيع الحمل ثم قالت عقيم أن أصلا لا ألد أيام الشباب ما كنت ألد كيف ألد الآن قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إبراهيم عليه السلام لما هدأ لما ذهب الخوف عنه أخذ يجادلهم في قوم لوط لا تعذبوهم الآن صبروا عليهم ربما يتوبون ربما يهتدون لا تهلكونهم الآن قالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء مربك ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود أما قصه لوط نرجوها إلى درس قادم وحلقه اخرى نكمل قصه ابراهيم عليه السلام أثناء زياره إبراهيم لمكه يزور ابنه إسماعيل يوم من الايام قدم فراء إسماعيل بر نبلا وكان اسماعيل راميا كان النبي عليه الصلاه والسلام يحث الصحابه على التعلم تعلم الرمي يقول ارم بن فلان فان اباكم كان راميا إسماعيل عليه السلام استعدوا للحرب و استعدوا للمعركه فناداه ابراهيم فلما راى اباه عانقه وسلم عليه بعد السفر قال يا اسماعيل ان الله امرني بامر أتعينني عليه فقال اصنع ما امرك ربك به قال تعينني قال اعينك يا ابي قال ان الله عز وجل امرني ان ابنيها هنا بيتا واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل أوح الله لإبراهيم أنها هنا يبنى بيت الله عز وجل الكعبة المشرفة هل بنيت بناها شيث ابن آدم ثم هدمت بالطوفان ثم رفعها مرة أخرى إبراهيم العلم عند الله عز وجل المهم أن إبراهيم أخذ يبني البيت هو واسماعيل إسماعيل يأتي بالحجر وإبراهيم يضع الحجر في مكانه ويبني إبراهيم البيت إبراهيم يضع الحجر في مكانه عليهم السلام وهم يرفعان القواعد من البيت يدعوان الله عز وجل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فلما بقي في البيت حجر قال إبراهيم لاسماعيل عليهم السلام قال اطلب لي حجرا حسنا اضعه هنا. قال يا تعب. تعبت كسلت يا أبي قال اذهب. فذهب وتأخر إسماعيل فجاء جبريل عليه السلام يروى أن جبريل جاء إبراهيم بالحجر الحجر الأسود حجر من الجنة نزل كان أبيضا وثودته خطايا ودنوا بني آدم فأعطاه إبراهيم ووضعه إبراهيم في الركن فلما رجع إسماعيل قال سبحان الله من أين لك هذا الحجر قلت لي أن أتيك بالحجر من أين لك هذا قال جاءني به جبريل جاءني به جبريل فلما انتهى بناء البيت قال الله عز وجل لإبراهيم يا إبراهيم أذن قال أذن في من قال أذن إنما عليك النداء وعلينا البلاغ فاسمع الله عز وجل نطفا في أصلاب آبائها وفي أرحام أمهاتها وها هي الأمم من إبراهيم عليه السلام إلى آخر الزمان تحج إلى بيت الله وأذن في الناس وأذن في الناس كرجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق مرة الأيام إبراهيم عليه السلام يدعو إلى الله عز وجل في مكة وفي فلسطين وفي البلاد يدعو إلى الله جل وعلا يوم من الأيام طلب ابراهيم من ربه ان يريه كيف يحيي الموتى ابراهيم مؤمن بالله عز وجل ولكن أراد أن يرى ويطبئن القلب أكثر ويزاد الإيمان والإيمان مرافب والإيمان درجات وإبراهيم عليه السلام من المؤمنين حقا فقال الله عز وجل لإبراهيم خذ أربعة من الطير ومزقها قطع الريش والأجنحة والنحم مزق كل طير تمزيقا واخلط هذه الطيور الأربعة خلطا خلط الريش بالنحم بالدم وتخيلوا كيف يخلط أربعة طيور مع بعضها البعض قطعها وفتتها ثم لما جمعها وخلطها قال اجعل على كل جبل انظر هذه الجبال التي حولك اجعل على كل جبل جزءا من هذه الطير من هذا الذي بقي لحم ودم وريش مختلط جعل هذا الجزء في هذا الجبل وهذا الجزء على هذا الجبل وهذا الجزء على هذا الجبل جبال كثيره جزء هذه الطيور عليها ثم قال الله عز وجل إبراهيم نادها ادع هذه الطيور فناداها ابراهيم الله اكبر وإذا ذيش يتجمع وإذا اللحم يتجمع وإذا الدماء تتجمع وإذا الطيور الاربعه تطير مرة أخرى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولن تؤمن قال بلى قال بلى لكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء إمام الموحدين خليل الرحمن جعل الله عز وجل في ذريته النبوة والكتاب لم يأتي نبي بعد هذا إلا من ذريه إبراهيم كما اصطفاه الله بنوح اصطفى الله عز وجل الأنبياء بإبراهيم مرة أخرى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في من نبوة والكتاب وكان من كرامة إبراهيم عليه السلام أن الله عز وجل بعد وفاته جعله مستندا عند كعبة السماء السابعة، لأنه بنى كعبة الأرض، وهناك كعبة في السماء السابعة تسمى البيت المعمور. إبراهيم مستند عند هذه الكعبة، عنده أطفال المؤمنين الذين يتوفون قبل الحلم رآهم النبي عليه السلام. رآه النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج مستندا عند البيت المعمور وهذه كعبة السماء يحج إليها كل يوم سبعون الف ملك يطوفون بها لا يطوفون بها مرة أخرى كرامه لإبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانسا لله كان لوحده امه قانسا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم بل أثنى الله عز وجل على إبراهيم عليه السلام أنه وفى بكل أمر أمره الله عز وجل به ضحى بنفسه ضحى بماله للضيهان ولطاعة الله وللدعوة إلى الله ضحى بابنه وتله وأراد أن يذبحه لله عز وجل ضحى بكل شيء يملكه واستجاب لله وإبراهيم الذي وفى ولهذا كان حقا لإبراهيم أن يتخذه الله عز وجل خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم نبينا وصف البعض الأنبياء فلما جاء لابراهيم أراد أن يصفه كيف وصفه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم أي أشد الناس شبها به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كم نشتاق إلى الأنبياء إلى لقائهم إلى الاجتماع بهم إلى الجلوس معهم ألا نشتاق أن نجلس مع آدم ابي البشر مع نوح مع هود مع صالح مع إدريس مع إبراهيم أبو الأنبياء كلما مررنا على قصصهم اعتبرنا وتذكرنا واشتقنا لرؤياهم نجلس معهم أسأل الله أن يجمعنا وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أما في الحلقه المقبلة فلنا حديث مع بعض الأنبياء مع لوط عليه السلام مع دعوته لأفجر الأمم وأقبح الأمم وأخبث الأمم أما شعيب وما ذراكما شعيب مع القوم الفجار الذين يطففون الميزان أهل الغش في التجارات العلمانية القديمة التي أرسل إليها شعيب عليه السلام مع حديثنا مع بعض الأنبياء في الحلقة المقبلة نقف عند هذا الحد وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وصل الله و...